وهذا قال حلقة يا إخوان عاشرتها أيام يوم كنا طلاب حلقة والولد هذا يا إخوان عجيب اسمه علي طويني الولد هذا وفي حي نايفية حفظ من القرآن يمكن القرابة يوصل إلى عشر أجزاء إلى ثلاثة عشر جزء كان مشروف بمسألة شيء اسمه هالآدام يحب شيء اسمه هالآدام والله يا إخوان الولد هذا قال لي علي والله أني كنت إمام مسجد فكان يجي قبل وكنت أدري أنه يحب الآذان يبي الآذان فكنت أقول أدري حتى أنه سألني يوم من الأيام وقال لي يا أبو عبد العزيز أسألك بالله أبو عبد العزيز هل في الجنة يعني آذان قلت لا العبادات تسقط في الجنة خلاص تكون في الجنة منعد قال لا ودي أدري وأبي صوتي يصقع ويصدع في الجنان يقول بالكامل يقول ودي أواجه بلال بالرباح بلال بالرباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تؤثر فيه قصة بلال بالرباح يوم دخول فلسطين فكنت أتكلم أنا يوم عمر بن الخطاب حرض فلسطين وكانوا الصحابة في وقت فرح تحرير فلسطين فكانوا يقولون لبلال بالرباح يا بلال يا بلال أذن تذكرنا في رسول الله لأن بلال بالضبع يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا بعد رسول الله والله لا بعد رسول الله فيمفتح فلسطين قالوا يا بلال يا بلال فكان يقول أنا عهد عهد أني ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب وقالوا يا يا أمير المؤمنين يا خليفة المسلمين يا عمر يا عمر كلم بلال واجعله يؤذن أمر بلال فذهب الرسول صع... فذهب عمر بن الخطاب إلى بلال بن رباح وقال يا بلال إنهم صحابة رسول الله يا بلال إنهم صحابة رسول الله فكنت أنا أقول الكلام هذا كنت في مسجد فكان يسمع علي والله أخوان كان يبكي وكان يشد علي في البكاء قال إنهم صحابة رسول الله فبما أني خليفة للمسلمين فأمرك يا بلال أن تؤذن قال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين سوف أودن ولكن لن أؤدن بعد هذا اليوم يعني خلاص أنا أبدن ولكن ما رأي أودن بعد هذا اليوم لأني عهدت رسول الله أو عفل عهدت نفسي أني ما أودن بعد رسول الله الصحابة يا أخوانا الآن يترقبون أعظم موقتي فلالة بن رباح صعد الآن على المسجد الأقصى الصحابة بعد الانتصاق ينظرون الآن إلى صعود بلالة بالرباح أول مرة بلالة بالرباح يصعد الآن للأذن فبدأ بلالة بالرباح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فبدأ الصحابة في البكاء بدأ الصحابة حتى أنهم كانوا تساقطوا من شدة البكاء يوم قال أشهد أن لا إله إلا الله بدأ الصحابة يتذكرون يا إخوان؟ شك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي الى ان وصل وشو يا اخوان اشهد ان محمد رسول الله فكان يوم قالها بلال بن رباح عشر وان محمد رسول الله فبكى بلال بن رباح وبكى الصحابة وبكى عمر بن الخطاب وبكى كل من حضر ذلك الموقف لأن بلال بن رباح يقول ما استطعت أن أكمل بعد اشهد ان محمد رسول الله ما استطعت أن أكمل لأني كنت إذا قلت أشهد أن محمد الرسول كنت أن أنظر إلى رسول الله فكان يبتسم ففقدت الرسول صلى الله عليه وسلم فكان هذا يا أخوان علي هذا بك بكاء أنت علي هذا بك بكاء وكان أسأل الله جل وعلا أني وأذب في فلسطين مثل ما أذب بنا فكانت هذه أمية علي يقول أسأل الله أني أعلم أسأل الله أني أعلم ففعلا يا أخوان كانت أمني داخل في بشاشة قلب عنه بسألة الآداء وأنا أقول يا إخوان والله ما حب الآداء ولكن هو إيمان دخل داخل القلب دخلت بشاشة القلب ترى القلب دخلت بشاشة القلب والإيمان تمكن الإيمان من القلب ترى الإنسان يعيش حياة إيمان ويعيش حياة طيق وهم فالعجيب هذا يا إخوان والله يخوان في صباح استيقظت الصباح فجأة انتقل إلى رحمة الله في حادث على طريق الفجر. لأن أبوه كان مصاب بجلد صلى الله يقول لأموات المسلمين كان مصاب بجلده كله ودهه للقارئ يقرأ عليه راح هو أخوه أخوه متزوجين في تسع شهور أو قربة سنة راحوا فجعوا صار عليهم حادث وجه بوجه احترقت السيارة واحترق من ضمنهم علي والله يقوان اللي راحوا يغسلون حتى انه مغسلوا حتى يعني كانوا يعني ييممونه تيممونه يعني ما مكر يعني يعني يغسل يقول والله ما كنا نفرق ما كنا نفرق بين الأب والأخ وعلي ولكن يا أخوان مات علي ودخل في قبره يوم ذاك الوقت كان تردون كم كان عمر علي كان يمكن قرابة تسعة عشر أو تسعة عشر وكان يؤذن علي من خمسة عشر سنة من خمسة كان يؤذن كان حريص على مسألة الأذان كانوا منيتها أنه يقابل بلاله بالرباح في الجنة ما علي ودخل في قبره وكانت منيتها الآذان وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بعلي وغيره والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجنات أقول من يا أخوان منا فعلا يا أخوان أنه يخالط الإيمان بشاشة قلبه إشكاليتنا أن الإيمان ما يخالط القلب إشكاليتنا أن الإيمان يدخل مع الأذن ويخرج من أذن هذه الإشكالية يا أخوان والله لو دخل الإيمان إلى ما القلب والله تخاف الله في مكان ما يرى فيها وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني